بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام, ألف لام كتاب احكمت اياته ثم مفصلت من لد حكيم خبير كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لد حكيم خبير الا تعبد الا الله الا تعبد الله ان نذير لكم مننذير وبشير انني لكم من نذير وبشير وان استغفر ربكم ثم توبوا اليه ثُمَّ تُوبُ إِلَيْهِ يُمَتِّعُكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ تُوبُ إِلَيْهِ يُمَتِّعُكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِي كُلَّ فَضْلٍ فَضْلَهُ وَايُؤْتِ كُلُّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلّوا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ وَإِنْ تَوَلّوا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا إن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 إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إلا لو گیری و مست کر مستہ ال ال و گری سمح ویالم لم مست کر مستوں سی کت می کو لو سیک وَهُوَ الذي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ يَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ يَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ لوین کس می کو وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ لَئِنْ أَخَّرْتَ عَنَّا الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ لَئِنْ أَخَّرْتَ عَنَّا الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَا يَحْبِسُهُ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 وَل إِن أأَذَقُنَإِسَانَ مِن رَحْمَةً سَُّ نَ زَعنَّهاَا وَل إَِّ ذَقُنإَِانَ مِن رحْمَةً ظُمَنَ زَعنَا ثمَُّ نَ زَعنهاَا مِنهُ إِهُ قَُّ نَزَعنعَ مِغُ إِهُ لَقُوسُ كَفُو وَل إِن أَذَقنَاهُ عمْم أَبَعدَ غَمرَ أَمَسَّهُ لَقولًا وَل إِن أَذَقُناَ َعمم أَبَعْدَظَررُ أَمَسستَْهُ لوند اچھو لوند اچھونی اُن لری اوم إِنَّهُ لَفَرِحٌ سر اوم سُ لین سو بو آمر سو ل سب ہوں امیر الاؤ تو اجن کبھی الاؤ نوفی ہوج فَلَعَلَّكَ تَارِكُم بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ فَلَعَلَّكَ تَارِكُم بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ وَضَائِقَ بِي صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَئِن لَّمْ يُنزلَ عَلَيْكَ كَنزٌ وَضَائِقَ بِي صَدْرُكَ اي يقولون لولا انزل عليه كنز او جاء معه ملك اي يقولون لولا انزل عليه كنز نذير مأَنتَ ما نَذيد واللَّهُ عَ كلُ شيءَ وَك واللَّهُ عَ كلُ شيءَ وَك أَمْ يقول نَفتَرا أَمْ يقولون نَفتَرا قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ صُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ صُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا وَادْعُوا مَنْ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ الله إن كنتم ودنی پیل کھن سو فائل لم سال لكم فاعلموا فلو سالم اِلبھی بعلم میل اعْلَمُ أَنَّ مَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَن فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, فهل أنتم مسلمون مَن كَانَ يريد الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبغسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيْنَةٍ مِّنْ رَبِّهِ وَيَكْلُوبُ شَاحِدٌ مِّنْهِ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَلَائِكَ يُبْنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرُ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَنَارٌ مَوْعِدُهُ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَنَارٌ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُفُّ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ فَلَا تَكُفُّ فِي مِرْيَةٍ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى الله كذبا وَمَنْ اظلم ممن افترى على الله الكذبا اولئك يعرضون على ربهم ويقول اولئك يعرضون على ربهم ويقول وَيَقولُول الأشْحَادُ وَهَااءُلَا إَِّذينَ كَذَبُوا عَلى رَبِّمْ وَيَقولُول الأشْحَادُهَاُل إَِّذيرَ كَذَبُوا عَ رَبِّم أَلَا عنَةُ اللهَّهِ على الظَّالِمِين الالاعنه الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون ها وجا الذين يصدون عن سبيل الله وهم في الاخرتهم كافرون وقوم بالاخره هم كافرون اولئك لم يكونوا معجزين في الأرض اولئك لم يكونوا في الارض وما كان لهم من دون الله من اولياء وما كان لهم من إلا لذن اولياء يضاعف لهم العذاب يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون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 لا جرم انهم في الاخرتهم الاخسرون لا جرم انهم في الاخرتهم الاخسرون ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم ان الذين امنوا وعملوا الصَّالِحَاتِ واخبتو الى ربهم اولئك اصحاب الجنه اولئك اصحاب الجنه هم فيها ث الفَطَينكَ الأعم وَأصَّ والبَصير والسَّم مَثَ الفَيقكَ الأَّ وَأَصَّ والبصنير والسَّم هل يستوان ممثل هل يستوان ممثل أفَلا تَذَكون افلا تذكرون ولقد ارسلنا نوحا الى قومه اني لكم ولقد ارسلنا نوحا الى قومي اني لكم اني لكم نذير مبين اني لكم نذير مبين اللاتعبدوا الا الله لاتعبدوا الا الله اني اخاف عليكم عذاب يوم اليم اني اخاف عليكم فَقَالَ المَلََُّذينَكَفَُمِمْ قَوْمِهِ مَ نَ رَكَ إِلَّ فَقَالَ الْ ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك تتبعك إلا الذين هم اراذلنا ذات الراي ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك تتبعك الا الذين هم اراذلنا ذات الراي وَمانَ غَالَكُم لَنَ مِن صَطلٍ بَلنَظُّكُم كَذبين وَماانَ غَاركُم قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي ۚ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ وَآتَانِي وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَأُمِن وَآتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنْ نُلْزِمُكُمْ هَوَاهُ وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُون فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنْ نُلْزِمَكُمْ هَوَاهُ لَهَا كَارِهُون ويا قوم لا اسالكم عليه ما لا ويا قوم لا اسالكم عليه ما لا ان اجري الا على الله ان اجري فَأَنذِرْ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ ويا قوم من ينصرني من الله ان طردتهم ويا قوم من ينصرني من الله ان طردتهم افلا تذكرون افلا تذكرون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 مَلَكٌ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خيرا وَلَا اقول للذين تزري اعينكم لن ياتيهم الله خيرا الله اعلم بما في انفسهم الله اعلم بما في إِنِّي إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ تَجْدِيلَنَا قَالُوا يَا فأكثر تجدالنا فائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين فأكثر تجدالنا فائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين کل ان مل انجی کو لیکل انشمت وَلَا کو نفعهكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم ان كان الله هو رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وأنا ما تجرمون قل ان افتريته فعلي ادرامي وانا بريء ام مما تدرون واوحي الى نوح ان انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن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 وَأَصْنَعُوا الْفُلْكَ وَكُلَّ مَا مَرَّ عَلَيْهِمْ لَأُنْ مِنْ قَوْمِهِمْ سَخِرُوا مِنْهُ وَيَصْنَعُوا الْفُلْكَ مَا مَرَّ عَلَيْهِمْ لَهُمْ مِنْ قَوْمِهِمْ سَخِرُوا قال إِن تسخروا منا فإنا نَسْخَرُ کم كَمَا تَسْخَرُونَ سمسط مو نئی اچھی آد وزی ولوال سستا لو مئی اچھی آج وی اخی ولوال ولوال آد امکی ولو لئی آدم مخی حتىَّ إذ جَ أَأَمر نَا وَفَتً النُورُقُل نَحمِفِيه حتىََّ قُلْنحمِل فِيه مِن كلٍُّ زَووجَْ سَّينِ وَأَهلَكَ إِللا قُلْ نَحمِ فيهام كلُ زَووجَنِثنَين وَأَهلكَ إِللا إَِّ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَن آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ وَقَالُوا ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا قال اركبوا فيها باسم الله مجرها ومرساها إن ربي لغفور رحيم إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني يركم معنا ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني يركم معنا يا غنير كم معنا ولا تكن مع الكافرين يا غنير كم معنا ولا تكن مع الكافرين قال سأوي الى جبل يعصمني من الماء قال سأ اي يحصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم قال لا عاصم اليوم من امر الله الا وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وقيل يا أرض بلعي ويا سماء وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقِيلَ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِن وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِن أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ احْكَمُ الْحَاكِمِينَ وَأَنْتَ احْكَمُ الْحَاكِمِينَ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صالح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 كنت كون من الجاهلين قال ربي اني مَا بك ان اسالك ما ليس لي به علم وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِّنَّا وَبَرَكَاتٍ عليك چلائی و بابا کے چلئی کے والا ام معك کے عليك وعلى أمم من من معك وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ موہی علیک میں کن چل ملا پہ میو کبھی ہے کن جتال موہل پہ میوں کبھی ہے گا فاصبر فاصبر ان العاقبه للمتقين ان العاقبه للمتقين والى عاد اخاهم هودا والى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إن أجري إلا على الذي فطرني إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم يَزِيدُكُم قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ وَيَزِيدُكُم قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي وارو يعود ما جئتنا ببينة وما نحن ب تاركي آلهتنا وما نحن ب تاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك ما نحن بتانك آلهتنا نعم قبلك وما نحن لك بمؤمنين ان نقول الا اعترك بعض الهتنا بسو ان نقول الا قال اني اشهد الله قال اني اشهد الله واشهد اني بريء مما تشركون واشهد اني بريء مما تشركون بِن دُونِهِ فَكدونُون جَمعًَا سَُّ ل تُمْظِرُون مِ دُي فَكِدوني جَمع صَُّ لا تُظون إنِ تَوكَلْلتُ عَلَ اللهَّهِ رَبّ وَرَبِّكُمْ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا مَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إن ربي على صراط مستقيم إن رَبِّي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت بِهِ إليكم فإِنتَ وََّ فَقدَ أَابلَ تُكُم م أُسلتُ بهِ إكم وَيْستَخِْف رَبّ قَوْمًا غَيرَكُمْ وَلاَا تَضُبّونَهُ شَ وَيستَغْلِفُ رَببي قَْ غَيرَكُمْ وَلاَا تَظُونَهُ شَيْاء ان ربي على كل شيء حفيظ ان ربي على كل شيء حفيظ فلما جاء امنانا نجيناه ودن والذين امنوا معه وَلَمَّا جَاءَهُمْ نَرَدَّيْنَا غَوْدًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ وَتِلْكَ عَادٌ وَتِلْكَ عَادٌ, وتلك عاد جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وعصوا رسله جحدوا بآيات ربي وامعصوا اوصله واتبعوا واتبعوا امر كل جبار عنيد وَأَذْبُعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَذْبُعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً عادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا إِنَّ عادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ ألا بُعْدَل لِعَادِم قَوْمِدَأَل بُعْدَلِّعَدِ قَوْمود بعد قوم وَإِلََاثَمُودَ أَخَاهُم صَالِحَ وَإِلَثَمُودَ غَوُم صَالِحَ قَالَ يَا قَوْ يعبُودُ اللهَّهَ مَالَكُمْ مِنْ إلَه غَيْرُح قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فاستغفروه ثم توبوا اليه فاستغفروه ثم توبوا اليه ان ربي قريب مجيب ان ربي قريب مجيب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 أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي ۚ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنْتُ وَآتَانِي وَآتَانِي مِن رَّحْمَةٍ وَآتَانِي مِنَ الرَّحْمَةِ فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن عَصَيْتُ فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن عَصَيْتُ فَمَا تَزِيدُونَ نِيَّ غَيْرَ خَسِيرٍ فَمَا تَزِيدُونَ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذهوها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فذهوها تأكل في أرض الله ولا ولا تمسوها بسوء فان يأخذكم عذاب قريب ولا تمسوها بسوء فان يأخذكم عذاب قريب فعقرها فقالتتمتعوا في دار قوم سلاثة فعقروها فقال تمتعوا في ذلكم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه وَلَم م جَ أَأَمناَلَجَكْنَا صالِحَم وََّذينَ آممَن مَا والذينَ آممَنوا مَهُ بَِرحْمَةٍِ مِن النَّ وَ بِن خِز يَومِئِذ والَّذ رَ آممَنهُ مَو بَِحْمَةٍ مِن النوَ نَعْلَ رَبُّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ إِنَّ رَبَّكَ قَوِيٌّ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي كأن لم يغنوا فيها كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا كفروا ربهم ألا بعدا لثمود, ألا بعدا لثمود وَلَ قَدِجَأَتُصُلونَ إذ الرهمَ بِالْبُشَّرَ قَا سَلَ وَلَ قَدِجَتُصُلونَ إ الرهمَ بِالْبُشر قَاُ سَلَ قَالَ سَلَ قَالَ سَلَ فَمَالَبِثَ أَن جَاءَ عِجْلٌ حَنِيثٌ فَمَالَبِثَ أَن جَاءَ عِجْلٌ حَنِيثٌ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً فَلَمَّا رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفا قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط قالوا لا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 فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعفوب قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب إن هذا لشيء عجيب قال أتعجبين من أمر الله قال أتعجبين من أمر الله رحمه الله وبركاته عليكم اهل البيت رحمه الله وبركاته عليكم اهل البيت انه حميد مجيد انه حميد مجيد فَلَمَّا ذَهَبَ عَن إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فَلَمَّا ذَهَبَ عَن إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لوط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 انهم قد جاء امر ربك انهم قد جاء امر ربك وانهم اتيهم عذاب غير مرد وانهم عذاب غير مردود وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا نَّسِئَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا نَّسِئَ بِهِمْ وَضَاقَ بهم وَقَالَ هَٰذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ وَقَالَهََا يَوم عصير وَجَأَْ قَوْهُ يهرَعونَ إلَْ وَجَأَْ قَوْهُ لُخرعُونَ إلَْ يُهْرَعونَ إلَيْهِ وَمِنْ قَبلْل كَوا يَععملَلونَ السَّي آ يُهرعون إليك ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم ها أولائ بناتهن أطهر لكم قال يا قوم ها أولائ بناتهن أطهر لكم فَتَّقُ اللهَّه وَلَا تُخزُون فيِي ضَيفِي فَتَّقُ الله وَلَا تُخزُون فيِي ضَفِي ألَسَ مِن قُم رَجُلُ, رشيد أليس منكم رجل رشيد قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ قَالَ لَوْ أن لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ وَهُوَ يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلَ رَبِّكَ لَن يَصِلوا إِلَيْكَ قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلَ رَبِّكَ لَن يَصِلوا إِلَيْكَ فَاسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ فَاسْدِرّي بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُم أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكِ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ ان موعده م الصبح اليس الصبح بقريب اليس الصبح بقريب فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا فلما جاء وامطرنا عليها حجاره من سجيل منضود وامطرنا عليها حجاره من سجيل منضود مسومه عند ربك مسومه عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وما هي من الظالمين ببعيد وإلى متى ن أخاهم شعيبا وإلى متى ن أخاهم شعيبا قَالَ يَا قَوْمَ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَمْسُكُوا 121. إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط 122. إني أراكم بخير وإني أخاف اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ وَيَا قَوْمِ أَنفُ الْمِكْيَالِ وَالْمِيزَانِ بِالْقِسْطِ وَيَا قَوْمِ أَنفُ تب خصن اشیاء غلط سوفل ابھی مفصدین وب خسن سیاح و سوفیل ابھی مفسیدین بقی تو كنتم مُمِنّين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم وما أنا عليكم بحفيظ قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصْلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصْلَاتُكَ او افافی امولی او أن نفعل في ما نشاء انك لانت الحليم الرشيد إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ 119. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه 110. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت 111. إلا وما توفيقي إلا بالله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 وَياَا قَوْ لَا يَجْلمًَاَّكُم شِقاقِ أَ يُصبَكُمْ مِسلُمَاأَ صَابَ قَوْمَنُوح وَيَا قَِْ قوم ممثلُْمَا أَصَابَ قَومَنوحٍ أَو قَوْمَودٍ أَْ قَوْمَ صَالِح مِمثلم أَصَابَ قَومَنوحٍ أَوْ قَومَودٍ أَوْ قَومَ صالِح وَماَا قَلوطِم مِن وَمَا قَوْمُ لُوْطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيدٍ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنا لَنَركَ فينَ ضَائيفَ وَإِن لَ الرَكَفينَ ضَائيفَ وَلَلَا رَحضُكَ ل رَجَناك وَلَْ لَا رَحتُكَ نَ ررجَنك وَماَا أَنتَلَنَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَاهُ أَعِزُّ عَلَيْكُمْ مِنْ اللَّهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَاهُ أَعِزُّ عَلَيْكُمْ وَتَّخَذْتُ مُ وَرَأَكُمْ ظِهْريَ وَاتَّفَذْتُ مُرَأَكُمْ ظِهريَ إِ رَبّ بِمَا تَعمللونَ محيطَ إِ رَبّ بِمَا تَعملونَ, محيط إن ربي بما تعملون محيط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 سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ وَلَم جَ أَأَممررونَ نَجَّينَ شعيبَ وََّذينَ آممَنُوا مَا وَلَم م جَ أَأَمّ نَانَجَّينَ شْعيبَ وََّذينَ آممَنُوا ولدی نو محبتی وَأَخَذَتِ امن برحمتی وقدی نل فِي جاسی می واخذت الذين ظلموا الصيحته فاصبحوا في ديارهم جافلين كان لم يغنوا فيها كان لم يغنوا فيها بعد كما بعدت فمود أَلَا بُدَّ لِمَذْيَنَ كَمَا بَعْدَتْ فَمُودْ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إلى فرعون وملئه فتبعوا أمر, أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد وما أمر فرعون برشيد يقُدمُ قَمَهُ يَوْمَ القامَةِ فَأَرَدَهُ م النَّار يَقدُم قَمَهُ يَوومَ القِيامَةِ فَأَرَدَهُ النَّار وَبِسَلوِرزْدُ الْ المَودَ وَأُذْبِيعُ فِيهَا ذِلَّةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأُذْبِيعُ فِيهَا ذِلَّةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ بِئْسَ ذلك من, ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَانَ قُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم فمَا أَغْنَت عَنهُمْ آالِهَتُهُ مَُّت يَدَُون فَمَا أَغْنَتْ عَنهُم آالِهَةُ مَُّ يَدَون التي يدعون من دون الله من شيء جَاءَ ادمی رَبِّكَ الَّتِي يَدْعُونَ امریک دُونِ اللَّهِ دون شَيْءٍ وما زادوهم غير تذيب وما زادوهم غير تذيب وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه وكذلك اخذ, ربك إذا أخذ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَن خاف عذاب إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَن خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمُ مَجْمُوعُ لَهُمُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ وذلك يوم مجمع للناس وذلك يوم مشهود وما نخره الا لاجل معدود وما نخره الا لاجل معدود يَوْمَ يَأْتِي لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَوْمَ يَأْتِي لَا نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك خالدين فيها ما دامت السماوات ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد ان کے فعال لما يريد امل دین سعدوا ففي خالی دین فيها ا مَنِ الَّذِينَ سَعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شاء ربك وَنُزِّينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ عَطَاءً غير مجذوذ فلا تكن في مريته مما, يعبد مما يعبدها أولا فلا تكن في مريته مما يعبدها يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنْ نَلْفُهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ وَإِنَّ لَمَوْفُوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ ولولا ل سبقت من ربك خودیا بينهم ہوں کلی میں تن سب کچھ میروں بہین ہوں وہ ان لفی شکیم هُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُم مُّرِيب وَإِن كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ وَإِن كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْ فَستَفمكَم أُمِتَوَمَ تَبَمَكَ وَلا تَطضَو إِهُ بِماَا تعملونَ بصيد إِهُ بِماَا تعملون بصيد وَلَا تَْكَنُ إلَ الذيَّذينَ ظَلَمُ فَتَمَسَّكُمُ النَّضْ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تَنصُرُونَ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذالِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ ذالِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ لَمْ يَكُنْ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا ممن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 وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِنْ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ وَلَٰكِنْ إلا من رحم ربك إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم ولذلك خلقهم وتمت كلمه ربك لامل ان جهنم من الجن والناس اجمعين وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فهدك وكلا نقص عليك من أنباء ف إ المُصُلمَُ تَبّتُ بهه فُقاادَك وَجَاءكَ فيِي هذه الحَبّ وَمَْوعبَةٌ وَذِكَلَالِ المُؤمننين وَجَاءكَ فيِي هذه الحَفّ وَمَعِوَةُ وَذِكران وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ نَعْمَلُ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ نَعْمَلُ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ وانتظروا إنا هم انتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون وما ربك بغافل عما تعملون تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.nid.org اسلام ڈیش کول ڈاٹ کام